কুড়ি নীত ইহতু এুহ قَلَقَنَكُمْ مِن زَكَرِ وَأُسَ وَجَعَنَاكُمْ وَجَعلنكُمْ شعبَو وَقَبَ إِلَ لتَعََفُ إَِّ أَقَمَكُمْ نعدَ اللهَّهِ أَثقَاكُمْ إَِّ اللهَّه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 بل الله يمن عليكم أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِفِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ